لطلب أخينا الشيخ أبي عبد الله بن الرحمن بن محمد العميسان وبعض الإخوة بإذن الله تعالى نتذاكر معكم حفظنا الله وإياكم من كل سوء بعض الأمور التي قد يبدو إن شاء الله تعالى أننا بحاجة إليها وقبل أن يعني أدخل فيما أريد أنا أتناصح وإياكم فيه فإننا نعلم أننا في هذه الليلة بين العشاءين من ليلة الخميس التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام ثلاث وثلاثين واربعمائة وألف كما أني أريد أن أذكر نفسي وإياكم ببعض ما سمعناه من كلمات المشايخ الشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد المجيد جمعه والشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظهم الله تعالى اجمعين الحقيقه ان تلك الجلسه او تلكم الجلسه بعد الظهر او قبل العصر وبعد العصر اشتملت على أمرين تربويين الأمر الأول الجانب النظري التعليمي الذي فيه توجيهات سلفية أثرية سنية أتحفن بها ثلاثتهم وفقهم الله ولكن هناك أيضا موقف تربوي عملي نحن فيما بيننا بحاجة إلى أن نستفيد منه وهو ذلك الأدب الجم والتواضع الذي أبداه الشيخ عبد المجيد بين يدي اخواني المشايخ في الحقيقه ان مثل هذه المواقف التربويه العمليه ينبغي ان تكون موضع عبره خصوصا اننا في زمن قد احسن فيه الناس ونحن منهم الاقوال ولكن الشأن في الافعال القول كما قال الحسن رحمه الله وغيره قد احسن الناس القول وانما الشأن في الافعال من حيث موافقتها للاقوال وموافقتها للسنن الشرعيه والطريقه المستفاويه المحمديه التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى اله ولأصحابه وسار عليها خلفاؤهم من التابعين وتابعي التابعين رحمهم الله تعالى وسلكنا واياكم باثرهم وعلى منهاجهم فكم هي المواقف التي تؤثر عن سلفنا في صمت الكبير، في صمت الصغير بين يدي الكبير، بل هذه المواقف كانت بين الكبار أنفسهم. فيلتقي سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري بالإمام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. ويجتمع الطلاب وينعقد المجلس لهما من الظهر الى العصر لم يتكلم احدهما بكلمه اجلالا لصاحبه ان المواقف التربويه التاديبيه لا ينبغي ان تمر على طالب العلم مرور الاخبار ولكن تمر عليه موطن اعتبار وتأسي إن من يتأمل في سير سفنا وآدابهم أدب الطلاب مع من هو أكبر سنا أو أكثر علما وأدب العلماء بعضهم مع بعض ولربما دارت الفتوى على ستين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يكونون في مجلس كلهم يود أن أخاه قد كفاه اياها وكم يسأل صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول سل فلان فإنه أعلم بذلك مني وكم يسأل إمام من أئمة الحديث بل يقال لشعبه إنك تخبرنا بالحديث أو بالحرف فنذهب إلى سفيان فيخالفك في رواية الحديث وحرفه فيقول بكل طمأنينة طمأنينة من خضع لله وذل واستكى فيقول خذ بقول سفيان سفيان أحفظ مني وأعلم هذه الأخبار امثالها عشرات بل مئات تصغر بها كتب الحديث كتب التراجم المسنده والمختصره وكتب التواريخ فعلى طلبه العلم ان يعنوا بهذا الباب وان يعلموا جميعا ان الادب قبل الطلب وان كثير من السلف كانوا يبدؤون بتهذيب نفوس الطلاب وتأديبهم قبل أن يلقوا إليهم العلم ثم سبق أن قلت كلمة لبعض إخوانكم ولعلها نشرت في بعض المواقع أيضا كما أخبرت لكني احب أن أكررها والمكرر أحلى ولعله أن يسمعها بعض من لم يدري عنها وهذه الحقيقة من شقين بعضها ذكرته في ذاكم المجلس وبعضها تأخر حتى يكون حظ هذا المجلس وكان أمر الله قدرا مقدورا إن من أوجب الأمور على من هباه الله العلم أو شيئا من العلم بالسنة هذا هو العلم كما سمعتم تعريفه من كلمات المشايخ ان يصب جهدا وان يبذل جهدا عظيما في باب حراسه الدعوه السنيه السلفيه الدين الخالص ان يدخل فيه ما ليس منه وهذا في الحقيقه هو دور الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس إن الذين اوتوا العلم من حملة المنهج السلفي السني الأثري في جهاد لإصلاح ما أفسده الناس في الاعتقاد والأخلاق والسلوك والمعاملات ومناهج الدعوة والقضايا السياسية المسمات بالنواحي الدستورية الناس في هذا يفسدون وأهل السنة يصلحون ولا يفسدون يصلحون ما أفسده دعاه الحركة الإسلامية السياسية سواء صرحت بالمناهج الإخوانية أو تسترت زورا بالدعوة السلفية إن العمل الحركي السياسي المعاصر تنأى عنه الدعوة السلفية وتبرأ منه فمن أراد أن يجمع بين الدعوة السلفية وبين الحزبية الحركية الموجودة فيصفها بالسلفية ليس ببعيد عمن وصف القبوريون بانهم على طريقه التوحيد اشترك الجميع بانهم وصفوا الشخص بما يناقض يشرك بالله ويعبد القبور ويستغيث بالاولياء والصالحين ويسمون انفسهم بالموحدين واهل السنه والجماعه فإذا كتب أهل التوحيد في بيان شركياتهم قالوا الله أكبر كفر محمد بن عبد الوهاب بن تيمية علماء أهل السنة والجماعة هذا ما قرأتموه في كتب القبوريين والصوفية وعبده الأضرحة والأولياء قرأناه وقالوا إن شاء الله كثير منكم من المقصود عندهم بأهل السنة والجماعة عبدت القبور والأضرحة من يدعون مع الله ما هو إلها آخر بل آلهة أخرى لا يعصيها إلا الله سبحانه وتعالى فيلقبون عبده في القبور والأضر هذا أنهم التوحيد وأهل السنة والجماعة فإذا اتجهت إليهم سماء سهام الموحدين حقيقة قالوا الله أكبر كفر أهل السنة يعني عباد القبور كذلك في باب الاتباع لك في باب التوحيد وهذا في باب المتابعه يسمون المخالفين للسنه واصولها ومنهجها ونقائها وصفائها اهل السنه السلفيين فاذا تكلم السلف السلفيون السنيون الاثريون الحقيقيون بالسنه ماذا يقولون الله اكبر يتكلمون في إخوانهم السلفيين، يتكلمون في أهل السنة، ما خلى أحد من أهل السنة. الأئمة قالوا محمد من عبد الوهاب ما خلى أحد إلا كفره من أهل التوحيد ومن أهل السنة والجماعة إلا من كان من أتباعه، والأئمة يقولون ما خلى أحد فيهم المتابعة، ما خلى أحد من أهل السنة إلا وبدعوه وأخرجوه من السنة. طيب قالوا إلا من كان معهم ومثلهم. هي المسألة ما هي غرفة ذات بابين ندخل منها من نشاء ونخرج منها من نشاء إنما هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وإنها لتنبذ وتنفي كما تنفي المدينة خبثها وكما ينفي الكير خبث الحديد السنة ما تقبل الزبد السنة ما تقبل الغثى السنة بصفائها ونقائها ووضوحها تركتكم على الواضحه تركنا على الواضحه السنه بوضوحها ما تقبل التدليس والمكر والكيد واللعب على عده وجوه السنه ما تقبل هذا ما تتحمله تنبضه وتنبض صاحبه فيسمون اذن هؤلاء بالسلفيين سمعنا الحزب السلفي في مصر وأول مرة يطرق السلفيون العمل السياسي مو بصحيح مو السلفيون الذين في مصر هم فرق صغير من فراق الأخوان المسلمين وهم تبع للسلفيين في الكويت التجمع الإسلامي السلفي الذي يمثله في الشق الخيري والنفع المدني هذه تعريفات عبارات يمثله جمعية حياء التراث فإذا أرادوا الاسم السياسي الذي ينزل فيه الانتخابات والبرلمانات ومجلس الأمة قالوا التجمع الإسلامي السلفي هو نفسه جنوية حيات ترى إذن السلفي هؤلاء الذين في مصر دخلوا هم الذين اسلافهم في الكويت دخلوا من عشرين عاما وكان شيخنا رحمة الله عليه لعل هذا الوادع يقول سلفطية تعرفوا معنى السلفطية؟ هي تلخيص لسلفي ديمقراطي سلفي؟ ديمقراطي فاصحاب السلفطيه هؤلاء السلفيه الديمقراطيه هؤلاء هل الديمقراطي تتفق مع الاسلام فكيف تتفق مع نقاوه الاسلام هو الدين الخالص الصافي من الشوائب لا يمكن ولهذا يوم نزل عبد الرحمن عبد الخالق الى مصر واستقبله ادعياء السلفيه كلها في مصر مدرسة الإسكندرية على مدرسة القاهرة على مسحق الحويني بعربته الكل جاء يستقبلونه والصحفي يسأله لما وجده يمجد الديمقراطية ويهنئ المصريين بقبول الديمقراطية ويدعو الإخوان والسلفيين حقه أبناء الذين رباهم من ثلاثين سنة بمال التراث وبكتب عبد الرحمن الفكرية المسلمون والعمل السياسي العمل الجماعي هذه الكتب هي التي ربت هذا النتاج صح فالصحفي ويقول يعني كيف سلفي ديمقراطي؟ يعني الصحفي نفسه يعني ما يرضي التركب يعني هذا سبحان الله الصحفي ما قد انتسخ يبدو يعني يقول له كيف سلفي ديمقراطي؟ يعني انت المعروف يقول والمرتسم في مخيلتنا وفي ان السلفي ما هو ديمقراطي فكيف انت سلف ديمقراطي ابد يخلوها سلفية ديمقراطية بالقوة ماذا مشكلة وانت تتكلم ليش انت تتكلم في اهل السنة مو صحيح عرفنا اذا في العالم الاسلامي في اخوة المسلمين وموجودين في هذا البلد صح تظيم القاعدة موجود في العالم وموجود في هذا البلد واثاره السيئة في بلاد التوحيد تعرفون من التفجير والقتل صحيح السؤال الآن الحزب السلفي المصري التابع للحزب السلفي الكويتي الذي أثر بعد ذلك ولادة المولود الجديد وهو قديم الحزب السلفي اليمني حزب اتحاد الرشاد اليمني السلفي وأن السلفيين في اليمن بعد تردد عشرين عاما قرروا خوض العمل السياسي هذا كذب هم قرروا الخوض من عشرين سنة بس ما لقوا أتبع كانت الساحة الإخوان مقتسحة ما هو صحيح إنهم ما يخوضون هؤلاء اللي تكلم عليهم شيخنا مقبل رحمه الله بدعهم وحكم عليهم بالبدعة اصحاب جمعية الحكمة التابعه للتراث واصحاب جمعية الاحسان التابعه لمحمد سرور تمام عبد المجيد الريمي والبيضاني وغيره وذف عقيل ومحمد المهدي وغيره ونعرفهم من 20 سنة يا أخي أو 25 سنة نعرفهم وأنهم يسلكون هذا العمل السياسي يبررونه والآن أنشأوا حزب العجب يقولون الحزب السلفي اليمني اتحاد لأربعة تيارات سلفية لا إله إلا رسول الله ورسوله ما عند إلا خط واحد متى صارت السلفية كمان أربعة خطوط وهذا الأمر أعرفه منذ أجرت جريدة المنتدى اليمنية والفرقان اليمنية تابع لجمعية تيارات التراث لقاء عام 1414 مع أحد طلبة العلم في الأردن سألوه وقالوا له بما أن الساحة السلفية قد انتشرت فيها تنظيمات كثيرة فما هي وجهة نظركم لاتحاد هذه التنظيمات وعدم تصادمها هذه الشغل قديم ترى وانتم تنكرون نمذ تنظيمات ولا حزبيات كيف اربعه تيارات سلفية تتحد في حزب واحد لعمل سياسي تيار الحكمه على تيار الاحسان على تيار ابو الحسن هذا ثلاثه الرابع ما دريت عنه إنسان يعترف بعلمه اذا علم وبجهله اذا جهل او الرابع ما دريت يعني يقصدون بقايا تنظيم القاعده او المنتقى من الاخوان المسلمين لان بعض الناس كانوا من قبل يالفون في كتب اهل السنه المنتقى من إغاثة اللهفان المنتقى من تلبيس ابليس المنتقى من كذا فكانت كتب اليوم ينتقون الإخوة المسلمين كما سمعتم في كلمة الشيخ محمد وفقه الله الشيخ محمد بن هادي ولما قال هؤلاء يتعاملون ما أقول مع الإخوة ولكن مع المنتقى من الإخوة المسلمين فتركوا المنتقيات من كتب أهل السنة وانطلقوا إلى المنتقيات من مستلقع له البدع إذن هذا الواقع الموجود السؤال الآن الإخوان المسلمين في العالم مالها موجود السعودي في هذا البلد؟ ولها موجود؟ لها موجود؟ التبليغ، موجودين في هذا البلد ولا غير موجودين موجودين تنظيم القاعدة وآثاره مستهد في هذا البلد ملحوضة لا ملحوضة أنا الآن أسأل نفسي وسأل أنفسكم هذا التنظيم السلفي اللي طلع في مصر الحزب السلفي المصري الحزب السلفي اليمني الحزب السلفي الكويتي وينه في هذا البلد باسم السلفية؟ ولا منع دخوله من الحدود والجوازات ها؟ ولا شو مثل الإخوة كان يقول ما في إخوة مسلمين في البلد والحين يقول ما له سرورية في البلد والتبليغ يقول لك ما له علاقة ذو حق الهند اللي عندهم بدأ عما اللي عندنا سلفيين الآن يا أخوة انظروا الحزب الذي أنشئ ووعلن في مصر الدعاء السلفية هم كلهم نفاة عبدالو حمد الخالق وجمع تحيات تراث والحزب الذي أعلن نفسه في اليمن وهو عبارة عن اتحاد لأربع أحزاب تنظيمات سلفية تدعي السلفية هؤلاء الأربعة من يمثلهم هنا من يحمل فكرهم؟ من ينشط طريقتهم من هو ديع لهم يمنع من سيام اهل السنة عليهم ام انتظر حتى تبتل البلد الحزبية فيظهر ذاك الدكتور السلفي بعدين أنه أمين عام حزب السلفي الفلاني. من؟ نعرفهم. بوقوفهم معهم، ثنائهم عليهم، ذبهم عنهم، وذمهم ذبهم عنهم وذمهم لمن بين عوارهم وهتك أستارهم. وضح الآن. اسأل نفسك أن تقول هذه الأحزاب السلفية اللي قامت في مصر وفي اليمن، ما لها وجود عندنا؟ مو معقول؟ لأن في حصن حصين منها لا لها وجود لها تواجد موجودة وباسم السلفية كما أن أولئك موجودون يعملون باسم السلفية فالشان إذن في معرفتهم هنا أما برع في الخارج فقد كفوك المؤنى وأعلنوا أنفسهم حزبا أدخلوا الجهاد الجهاد السلفي السلفية الجهادية السلفية العلمية كل هذا لتشويه الدعوة السلفية كل هذا الإضرار بالدعوه السلفية لأنهم لاحظوا أن الدعوه السلفية تمشي في الناس تنطلق فيها نار يبدد ظلمات البدع والجهل فأرادوا بهذا أن يقطعوا الطريق دونها وأن يقطعوا الشباب دونها وأن يشوهوا بها بهذه الأعمال المخزية يقول لكم عشرون سنة السلفيون تحاربون العمل السياسي وليم تدخلون لا لا نحن عارفينهم هذول هم حق العمل السياسي من عشرين سنة واليوم هذول علمان متكلم عليهم مبين حالهم انتهى الموضوع لكن الذي نريد أن نسأل عنه اين هم هنا من أنصارهم هنا ومن أنصارهم هناك ومن يتولاهم هنا ومن يدعمهم هنا بالمال والدعوات والثناء من جنود عبد الرحمن في مصر وجنودهم في اليمن وجنودهم في السودان عرفوا فمن جنوده هنا من جنود التراث بين ظهرانينا التراث كحزب قائم سياسي له جناح يتستر بالعمل الخيري والنفع العام من يمثله ولا البلد هنا ما فيها نابت فيها والله ونعرف انه فيها ومن جاء عبد الله عبدالله السبت 1400-1412 إلى هذه المدينة النبوية ليفسد فيها وينتقي من أبنائها ما يريد أن يزعم ما يريد أن يركض به من البيت السلفي إياك أن تكون أحد مسمار ولا عمود ولا ترمس داخل هذا البيت حقه نحن بغي أن الإنسان بارث الله فيكم يفضل لهذه الأمور فهذا أمر أول يتعلق بالسلفية ووجوب الذب عنها والا يدخل فيها ما ليس منها لا حزبا ولا فكرة ولا رأيا يجب أن يذب عنها السنة ويذب عن منهج السلفي ولهذا كنت أسأل ويورد الحزبيون الصرحاء عليكم وعلينا كلمة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعرفونها لا سلفية لا إخوان تكون هذا الكلام الواجب أن يكون الكل مسلمين على عقيدة واحدة صح من فضل الله لي أجوبة مسجلة على هذه الكلمة من قديمة في بعض الأشرطة وقلت فيها نعم نحن مع الشيخ بن عثيمين كان رضا الشلام بالشباب يقول هذه قبل أن يتضح للشيخ بن عثيمين معنى لا لا لا نحن مع الشيخ بن عثيمين من عشرون سنة ونحن مع الشيخ ابن عثيمين لماذا؟ لأن السلفية التي يقصدها هي الحزب السلفي الذي استرف بالسلفية وهو الحزب السرور وحزب عبد الرحمة الخالق الذي أول ما ظهر في الساحة وظهر الانفصال عن تنظيم الإخوان المسلمين كان عبد الرحمن عبد الخالق تقريبا خروجه عامue symbolic أما عبد الله المسيح أما, أما, أما محمد السرور نازل الأمة أريك خروجه كان في الثمانينات أو بعده فظهر في ساحة باسم السلفية قالوا نعم لا حزب اسم السلفية ولا حزب اسم الإخوان ولا حزب اسم التمليل فنعيد كلمة الشيخ على من؟ ها عليهم وأن الشيخ لا يقصد الدعوة السلفية ولا يريد منهج السلفي ولهذا يوم عرف شيخنا الشيخ ربيع قال كلمة لم اسمعها من شيخ آخر ابن عثيمين إمام في العلم إمام في الزهد إمام في الفقه وإمام في الرجوع إلى الحق ابن عثيمين يزوره ولاة الأمور يجلسون في مجلسه ويشربون معه القهوة كأي فرد من الافراد وله في هذا أمور واضحة منقوله مشاهدة ومع ذلك يوم يسأل عن الشيخ ربيع بعد أن عرفه انه السلفي حق لا من الحزب السلفي الذي يعلن نفسه السلفي ماذا قال قال الشيخ ربيع مثله يسأل عني ولا أسأل عنه هاتذ هذه العبارة الآن تذل ما معنى أن يقول رجلا في منزلته مثل هذه الكلمة هذه الذل عملاء أمرين اثنين اولا على منزله هذا العالم القائل نفسه في ايمانه وفي تواضعه وفي هضمه لنفسه وفي اعترافه بالحق لاهله وثانيا منزله العالم الذي قيلت فيه هذه الكلمه وهو شيخنا وشيخ مشايخ العلماء ربيع بن هادي حفظه الله تعالى ورعاه وثبتنا واياكم ويا على السنه وختم للجميع بخير وعافيه واستقامه على الهدى نحظ مثل هذا الإمام في مرتبته يقول هذه الكلمة العظيمة يقول أما الشيخ ربيع مثله يسأل عنه ولا أسأل عنه مثله يسأل عنه ولا يسأل عنه الشيخ من في منزلته ومنصبه وعلمه وإمامته واليوم يتكلم أقزام حقيقة لدعاء بأمثل هؤلاء الجبال الشامخة فإذا علينا أن نعلم أن من المهم علينا جميعا أن نجتهد في تعلم السنة والمنهج السلفي وأن نعرف معنى العلم ليس العلم فقط إقراء المتون والله آخذكم إلى عتاة أهل البدع يحفظونها ويفصقونها يفككون ربائطها وألفاظها لفظا لفظا إنما العلم لزوم السنة لزوم السنة والعالم من لزم السنة وإن صبرت سنه والجائن المبتدع ولو كبرت سنه وكثرت كتبه وعلمه بهذا نص ائمتنا بدءا بعبد الله بن مشعود ووصايا السلف إلى البربهاري إلى غيرهم من أهل العلم والسنة من الصحابة والتابعين والتابعين أن العلم ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الحديث إنما العلم خشية الله إنما العلم لزوم السنة انما العلم نور وفرقان بين الحق والباطل يجب ان تعلموا هذا أنا عن كتب التوحيد وكتب شيخ اسامه عم يدرسونها كلهم ليس كذلك سروري والقطبي والتراثي كلهم يدرسونها ويتحاشى اكثرهم الاصول السته فان شرحوها شرحوها على فهمهم ماذا في الاصول السته تحديد مفهوم السمع والطاعه الجماعة ونبذ الفرقة العلم ومفهومه وعدم التمذهب والتعصب والمذاهب الولاية والأولياء مفهومة كلها تدك كلها تدكوك هذه الأسولة مدمرات ستة لأهل البدع والباطل من حركيين إلى صوفيه إلى مقلد مذهبيه هذه الاصول ستة ما هي هي نفرة سته ستة بينها الله سبحانه وتعالى وظل عنها أذكياء العالم الآن أصل السنة الطائعة أدعيها للسنة السلفية أدعيها للسنة السلفية, أدعي السلفية. قلق لك وإن الشعب من حقه اختيار قيادته ومحاكمتها إذا انحرفت وعجلها وتبديلها الشعب كله الشعب هذا؟ وين دور عليه الشعب هذا الشعب هذا قبائل ومذاهب أنساب عرائق شتى هذه السلفية هذه أين سلفية وإن عبد حبشية؟ أين سلفية أبي ذر؟ وأنس أمرني رسول الله عز وجل أن أسمع وأطيع وإن عبد مجتدع الأطراف كأن رأسه زبيبة؟ ها؟ أين سلفية لهم ما هملو عليكم ما همّلتم؟ أين سلفية أدوا حقهم الذي عليكم بسم الله حقكم؟ أين سلفية اصبروا حتى القون على الحوض؟ هذه كلها هذه ما ما يريدون ولهذا خطب خطيب فاجر من خطباء الخوان المفلسين في سوا... في ساحات الحريات والتغيير والتغيير يقول هذه الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعه احاديث قد تعداها الزمن نعم خطيب اخواني قد تعداها الزمن يقول خلاص راح عليها الزمن عندنا اليوم برقي بحث اسلاميون وكانوا بالأمس كفرون برقيبة اليوم عندنا برقيبة برقيبة قال الميراث كان في زمن المرأة ما تشتغل الحين المرأة تشتغله والرجل سوا فهذا قالوا لحديث السمع والطاعة كانت في زمن أول الحين ما نحتاج لحين السمع والطاعة الآن دول جمهورية حتى كاتب إخواني يكتب يقول وأقام رسول الله دولته الجمهورية الصغرى في المدينة شاء الله دولة نبوية ها مبنية على الوحي والرسالة وقال جمهورية والآن يبحثون عن المسمى الدولة المدنية قبل 40 سنة 50 سنة كانوا ينادون بالجمهوريات لإسقاط الملكيات اليوم يريدون الدولة المدنية لإسقاط الجمهوريات فصار الإسلاميون يرددون الدولة المدنية وسيكتبوا وأقام رسول الله دولته المدنية في المدينة هذا السجع بيلعب يوم شوي نعم الدولة المدنية والعلمانية وضح الامر لا هذا هو الذي يريد الله بارك الله فيكم فينبغي ان نستيقظ وان نتعلم الشيء الذي نتعلمه وننزله على الواقع ونتفهم بارك الله فيكم هؤلاء يعبثون انتم ما انتم امام خطا اخطا دكتور فلان دكتور فلان انتم امام عصابه تحريفيه للمنهج السلفي ليتفق مع المبادئ الارضيه هذا المنهج الشامخ الصامد عصابة يناصر بعضها بعضا شاميها على مدنيها على يمنيها على حجازيها على مصريها على مغربيها على مشرقيها عصبه تحمل على كتبها مسؤولية تحرير المنهج السلفي ليتبق مع الأفكار والمبادئ الأخرى ولن تقووا على صد هذه الهجمه الا بتلقي العلم ولزوم غرز اهل السنه الواضحين الصريحين الذين شهد لهم بالسابقه في الذب عن السنه والا تقعون في هذه الفخاخ لهذا الان يقولون جر التعديل انما هو للعلماء الكبار قال الذهبي رحمه الله ولا يجرح الا من كان عالما زاهدا وارعا تقيا إيه صحيح. كلام صحيح جيبوا له طالب علم سلفي ينتسب لمشايخنا وتتلمذ عليهم تفرد بتبديع رجل يلا هاتوا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يوم تفرد فالح في المدينه بتبديع وتكفير بعض الدعاه ماذا قال عليه المشايخ الشيخ ربيع رد الشيخ محمد هادي رد الشيخ فلان رد الشيخ فلان رد وانتهى وأصبح ريحانة المدينة حمضة تال موضوع فكيف جبوا لي بعلم تفرد بتبديع ناس تركون من هذا التهويل والإرهاب الفكري وأن الجرو والتعديل لا يكون للآئمة المجتهدين بعدين دور علم ضلك لك ما فيه مشتهدين قطعوا فلنوي جروة تعديل مثل ما كان المذهبيون يقول يقولون لا يجوز أن يحتج من كتاب السنه السنة إلى المشتهد بعدين والمشتهد غير موجود يعني تقل كتاب السنة للبركه البركة أنتم أنتم الآن إذا فيكم أحد الآن يتفرد من فديح, من فديح يا أخي نمصح أن يتقل الله سبحانه وتعالى إنما أنا مثلي طويل بعلم وأمثال كثير إنما ننقل كلام علمائنا في هؤلاء الذي يزعجهم لسنا متفردين بالجره التعديل. ليس لا متصديني بالجره التعديل ولا متصدرين علمانا يقولون شيء أن نبلغها للناس فلماذا يقلل الانهعاج أنه هذا الماء الكلام واضح هل طلبت العلم السلفيين الذين يعابون اليوم هل أحد منهم تصدى وتفرد بتبديع رجل بعين يقول انت كلام المشايخ؟ لا كل ما نقول نرجع للعلماء وهذا الذي اجاجهم حقيقه ما دور الشباب ما دور طلبه العلم ان ينقلوا كلام العلماء ولا من يوصل كلام العلماء يبقوا في اربع جدران وهذا الذي يريدونه من الذي يوصل كلام العلماء للمستفيدين منهم من هو؟ انتم نحن شباب طلبه العلم الذين ليس في حلق العلم الان ألسنا نقول شباب نطلب العلم على العلماء اذا جاء عند العلماء ماذا بس يسمع منهم انا منهم علما وجرحا وتعديلا ولا نقول احضروا عند العالم فاذا شرح مثلا الرحابيه والبرهانيه وشرح مثلا مقدمه التفسير ومثل المصطلح وكذا فانستوا فاذا قال فلا كذا هذا ترجع لك ابي ابنك ننصح الناس اقول لهم اسمعوا اشربه في الألباني الالباني سنحتاج الان على القاعده الجديده هذه انا اقول لكن بشرط اجتمع مع الالباني فإذا جاء عن كلمة القرضاوي يقرضه قرضا لا مش وقتها بعدين لما تصير عالم إن شاء الله لما تصير عالم قول القرضاوي يقرضه قرضا فاتمرها هذه يمشي عليها من الشريط فإن شاء الله الآن ينزلو لكم سلسلة أهل الأفر الجديدة السلسلة الهدى والنور نزلوها جديدة أشياء الجر والتعديل على جنب كل كلمة الألباني في الرجال وجرحهم والجماعات وتبديعها وتجريحها يحطوا الله لكم إياها على جنب يقول هذه مرحلة بعد أن تبلغ عشرين عاما إن شاء الله بقى شوك اسمعها ها من اين سنذهب الى اوم وهكذا في اشطة وكتب الائمه المعاصرين والائمه اللي قبلهم سيمشي على هذا النمط يا اخي طلبة العلم اليوم ما يتفردون طلبة العلم اليوم ينقلون ثم هل المطلوب في الجرح والتعديل ان يكون عالما بكل الشريعة او عالما بالشيء الذي يتكلم فيه في باب الشهادة عند القضاة إذا جرح جرح الشاهد أو عدل ما الشرط في المجرح والمعدل العلم أي علم أي علم يا أخوان وجميع فهنا الشريعة والله أشهد بالله ما عد يشهد شاهد كم سيتسع علماء أنا حتى يجرح هذا الشاهد أو ذاك تعطلت الدنيا كلها تعطلت ماذا المراد به ها العلم بالمسؤول عنه يعلم عن هذا الشاهد ما يجب جرحه ويعلم عن هذا الشاهد ما يجب ما يقضي تعديله نحن نقول لا يجب أن يتكلم إنسان إلا بعلم ولا يجوز أن ينطق في حق أحد إلا بعلم بل نقول لإخواننا لا تتحدثوا في أمور الدنيا إلا بعلم تسأل عن محل محل معين شارع معين ما تعرف لا تتفلسف فيها تعمل لي أبو العريس والله لا أدري فمن يدري خذوا إلى محل يدلونه على المحل أليس كذلك؟ أمور الدنيا نقول لا تتكلم بعلم لا تتأثروا بالحركات السياسية لا بد أن يكون العالم يتحدث عن كل شيء في الدنيا أن يكون يعرف كل شيء محاضرة عن المشاريع والتجارة ومحاضرة عن البلدية وطريقة تسريفة للشيخ المحدث فلان مو صحيح يضح الآن الذي عنده علم شيء يتكلم فيه بحدود علمه فالآن الذي يجرح أو يعدل هل هو العلماء أم طلبة العلم؟ علماء ما الغرض من هذه الألقاب التي يضعها هؤلاء أن يكون عالمان مجتهدان ورعان تقياً طيب طيب خلوا الشباب كلهم ما تقول في علمائنا الذين جرحوا ليس علماء اخرجوا بواطنكم ليسوا ورعين ليسوا على تقاء اخرجوا بواطنكم تطلع الخفايا يا شيخ يتسطرون يستخفون يتخفون خذ عبارات من العلماء كذبها وغيره في شروط من يجرح أو يعدل هم يستخفون ولا حقيقتهم ليسوا ذراظين عن علمائنا خذواها صريحا ليسوا ذراظين كما أما الحركيين الصرحاء السياسيين ليسوا ذراظين عن علمائنا لموقفي في باب الولاية والسلطان فإن أدعياء السلذية المخذلين من التراضيين وأذنابهم ليسوا براضين عن علمائنا لموقفهم الصريح من أهل البدع فعند جانب السلطان باب والولاية وعندك جانب أهل البدع وذنهم باب بنص معتقد محت... أهل السنة يا أخوان موجود هذا في أصول أهل السنة أو موجود موجود في أصول أهل السنة وبإجماع أهل السنة ونص عليه في عقائدهم على نبذ أهل الأهواء والبدع وهجرهم وإذلالهم وإقصائهم العبارة إقصائهم هذه تفرد ذكرها أبو عثمان الصابوني في اعتقاد السلف في آخره يقول لك أنتم إقصائيون هذا إحنا ما نستحق وصف الإقصائيين لكن السلف يقول أجمع هؤلاء العلماء كلهم على كلهم على هجر أهل البدع وذمهم وعيبهم وإخزائهم وإذلالهم وإقصائهم هكذا عبارة رجعوا إليها في آخر اعتقاد السلف لابي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى إذن فإقصاء أهل البدع منهج السلف بالإجماع وهذا ناقله وهؤلاء العلماء يقرؤون ويقرؤون كتابه ويعلقون عليه فاذا هناك من يطعن في علمائنا لموقفهم من الولاية والسلطان واستمعي والطاعة له في غير معصية الله في المنشط والمكرى وعدى النزع يد من طاعه كذلك هناك من يضحن في علمائنا ومسلكين في باب أهل الأهواء والبدع لماذا؟ لأن الحرك السياسي له معرض للثورة على الحاكم لا يهم ولا وهؤلاء لهم معرض مع البدع والمؤاخات لهم على أنا قد أضلت في الكلمة لأننا اتفقت مع الأخ جزاء الله خيرا على عشرين دقيقة فأخذت عشرين ويبدو عشرين بعدها فإن شاء الله ما وصلت إلى عشرين ثالثة نكتري بهذا القدر الغرض هو تذكير ببعض ما مر معنا في صلاة العصر. العصر وقبلها من مشايخنا الكرام جزاهم الله خيرا والعبرة ليست بكثرة القول يا أخوان الكلام نقاط على حروف الكلام أخذ شيء نظري ثم تطبق في واقعك يا شيخ. عبد الوهاب غير من الأئمة، ألفوا الكتب وأئمة السلف ولا جري ولا مضطع، ألفوها تأليف نظري هكذا ما شاء الله تكثير معلومات حضر بحث ترقية. ولا عند رسالة حتى يتخرج ما دكتوراه أم ألفوا شيئا يعيشونه ويعتقدونه ويؤذون من أجله ويضربون ويضطهدون ويؤذون من أجله. عبد الوهاب جلس في الدرعية واخذ مكتبته وحسك على نفسه كتب الأصول الثلاثة وقواعد التوحيد واللي عاش عاش هذا ثم التوحيد الولى والبراء عليه ثم رت السنة الولى والبراء عليها ومشكلة اليوم قال لك إيش قال الأربع جبران عليهم قال عقيدتي قال فيلي عقيدة عقيدته وش بغي عقيدة بغي عمليا أنا شوف فعلا في الواقع مو في الورق أبو الحسن أتى الطوم كثيرا كل ما قلش احد شيء قال ارجع إلى السراج الوحاج Wallahi, kala kalima, el-kuruha marrat me e-eħħwan. Wallahi, kuruha Kala, laqat هذا القرن عنده طوام ألف رسالة صغيرة اسمها عقيدتي من الجبريين يقدم له سعد البريك وقد ألفه سعد البريك قدم له الجبريين وآخر يهدم في أصول السنة في للصحابة ومؤلف لكبل ست سنوات رسالة منهجي في الصحابة طارق السويدان هذا الضالة الكبير اللي تشوفونا رسالة صغيرة بتقديم عمر سليمان أشقظ إخواني معروف اسمع ملخص في عقيتها للسنة والجماعة منها الصحابة وإجلالهم كل شيء خلاص يقول لك هذا مفصله وكل ضلال سيأتي بعد ذلك فهو مجمله فسأل الله أن يعصبنا وإياكم من مضلات الفتن وأن يأخذنا بأيدينا وأيديكم من الهدى ويدلنا وإياكم على مراشد أمورنا ويرزقنا وإياكم العلم وأدبه والسنة وصفائها والسنة ووضوحها وأن يحبب إلينا أهل السنة الواضحين أينما كانوا حيثما كانوا وأن يبغض إلينا وإليكم أهل البدع والفسق والفجور وأن يرزقنا محبة أهل الخير من الأحياء والأموات فإن المرأة مع من أحد وصلى الله وسلامه ورحمته وبركاته على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه نكتهب بهذا وما بقي عندكم من جهد مسموع وقلب متلق فأبقوا للمشايخ بعد العشاء وكثانا جزاكم الله خير